ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أَوَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِل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 قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات ولرب ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُل لَّلَّهُمْ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَلَغْضِعَالِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولون للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس لنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَتَبِعُوا احسَنَ مَا انزِلَ اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لئن شرّت لا يحبق عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكم من الشاكرين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 وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصْعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْوُرُونَ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.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 ففتحت بوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم ألم يأتكم رسلا منكم يذلون عليكم آيات ربكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا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 بين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حامين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 ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ولحزاب من بعدهم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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ ترعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرث به تؤمنوا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 وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد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 أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَقَدْ جَاءَكُمْ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 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكمو إلا ما أري وما لكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب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 ك برمقة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال في رعون يا ها من بنلي صرح اللعلي أبل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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ